Bismillahi r rahim Hami Tanzi al-kitab min Allahi al-Ghazee al wa Ghafir al-Zam bwaqabil tawil La ilaha illahu.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 بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الذين كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيينا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 اليوم تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوتهم وآثارهم في الأرض فأخذه الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذه الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ mówiłem فِرْعَوْنَ że w tej سَاحِرٌ nie ma من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبرين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 وَقَدَ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 يَا خَافُوا عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصٍ وَمَنْ يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَاصٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ما جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب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 وقال فرعون يا ها ما لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 فَيَقُولُ الْضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنْتُمْ مغنون عَنَّا نَصِيبًا من النَّارِ قَالَ الَّذِينَ استكبروا إِنَّا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 ja لَا ma diurat u hum, walahum u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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 كذلك يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أَلَّا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاراً وَالسَّمَاةَ بِنَا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 Qul inni nuhyytu an a'bud al-lazina tad'owun min dune الله Lama jā'a ni albayyina'tu min rabbi an uslima ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من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 وما كان لرسول أن يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون